اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا في ما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعداب الآخرة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك يا من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره يا من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسقره فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه يا من له العز والكبرياء فالعقول عن إدراكه قاصرة يا من له العز والكبرياء فالعقول عن إدراكه قاصرة والألسن عن إحصانه ثنائه مقصرة يا مجيب الدعوات يا فالق الإصباح ومبدد الظلمات يا كاشف البليات يا من لا تحجب رؤيته الظلمات يا من يعلم الغيب يعلم ما سيكون وما قد كان وما قد فات يعلم الغيب يعلم ما يكون وما سيكون وما قد فات يا راحم الأموات, يا راحم الأموات يا كاشف البنيات يا مجيب الدعوات نسألك اللهم أن تفتح لنا ابواب التوبه والانابه اللهم افتح لنا ابواب التوبه والانابه اللهم افتح لنا ابواب التوبه والانابه وافتح لدعائنا ابواب الاجاب وافتح لدعائنا بابا الاجابه الهنا ما أحلمك على من عصاك وما اسمعك لما دعاك وما اقربك لما نجاك ما احلمك على من عصاك وما أسمعك لمن دعاك وما أقربك لمن ناجاك يا من عند النعماء قل شكرنا فلم يحرمنا يا من عند البلاء قل صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا يا ذا المن ولا يمن عليه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تفضحنا بما اطلعت عليه من خفي أسرارنا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك واسترنا برحمتك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وَهُمَّ نَفِس هَمَّمَْمومِين وَهُمَّ نَففِس هَمَّمَمُومين وَقُطِ الددينَ عن المَدين اللهَّهَُّ الرحَم أَموتَنَا وَأَموةَ المُسنِمين اللهم م جَعَِ الدائرَتَ عَلَ الظَّالِمِينَ عدْدَائِدينين اللهم واقرع عيوننا بنصره الإسلام وعز الموحدين اللهم واقرع عيوننا بنصره الاسلام وعز الموحدين اللهم ارفع رايه الدين اللهم ارفع رايه الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذوا المن خذنا الدين اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين اللهم عليك بالشرك والمشركين وعليك بالظلمة أعداء الدين اللهم امصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين اللهم إنا نسألك عيشا قاما ورزقا من الله وولدا من الله نسالك عيشا قرا و رزقا وولدا بارا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين